الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي الليله الماضيه قرأ امامنا في صلاه المغرب اخر سوره البقره واخر سوره النحر وذكرنا ان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 وفيما يتعلق بالنواهي فما هو الذي, فما هو الذي ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر طبعا هو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا واحد فيما يتعلق بالنواهي وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا بارك فيك ذكرنا انه يؤخذ من الجملة الاولى قاعدة مهمة فيما يتعلق بالواجبات فما هي اما حضرت من يعرف تفضل ان الواجبات تسقط عن العاجز فان كان لها بدل اتى بالبدل وان لم يكن لها بدل سقط بارك الله فيك طيب. من الواجبات التي تسقط بالعجز ولها بدل نحتاج الى مثال نهار طيب نعم كفاره يجب فإن لم يجد فإن لم يستطع أحسنت بارك الله فيك هل يصح أن نمثل الطهارة يجب الماء فإن لم يجد فتراب تيمم، فإن لم يجد صلى ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن الواجبات بس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 فضل. نعم أن الجاهل والناس يسقط عنه الإثم وما يترتب علي, على الفعل من فجية أو كفارة فإنه يسقط عليه طيب ولهذا أيضا قواعد كثيرة لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا بتحريم الكلام فمن حكم صلاته صلاته صحيحة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 نريد دليلا خاصا في هذه المسألة. هذا ما بنى أنا. أحسن، بارك الله فيك. رجل دخل في الصلاة فسمع آخر حين عطس قال الحمد لله. قال له يرحمك الله. إلى أن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 لا يؤاخذ في الاكراه على الكفر وهو اعظم المعاصي فعدم مؤاخذته في الاكراه على ما دونه إيش من باب أو لا على انه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تجاوز عن امه الخطا والنسيان وما وما السكره عليه وبناء على هذه القاعده الثالثه وهي سقوط الاسم والفديه والكفاره في الاكراه تنام على ذلك. لو أن الرجل أكره زوجته ويصاينة، فجمعها. فهل يفسد صومها الأخ؟ قم. نعم. لا يفسد. وهل عليها كفارة؟ أفسح بالجواب. ليس عليها كفارة. طيب. استع. ليس عليها كفارة. لأنها مكرها. وهكذا أيضا. لو أكرهها على ذلك وهي في حج أو عمرة فإنه ليس عليها فدية وليس عليها اثم للقاعدة التي ذكرناها والتي أخذناها من كلام الرب عز وجل ربما يؤخذ هذا أي سقوط الاسم والكفارة والفدية من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لأن المكره لا يستطيع أن يتخلص ولهذا لو اكرهه من يتمكن من دفع اكراهه فانه يترتب عليه الحكم ما تقولون في رجل اجبرته زوجته على ان يطلقها وقالت اما ان تطلق واما ان تقتل نفسها فطلق هل يقع الطلاق ام لا لا يقع الطلاق، لأنه لأنه م... مكره، ليش؟ إذا يقع الطلاق، إذا لم يكن مكره وقع الطلاق. ما أمثاله؟ أسألنا هل يقع الطلاق او لا؟ لا ثم لما أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنه مكره، قلت ليست مكره، أبينه مكره، قلت ليست مكره. فما تقول الان صار الحكم العلة متناقضان او متناقضين على الاصح انا ما اقول لازلوا قوما لكن الرجل الان لما قال زوجته ان لم تطلقني قتلت نفسها وهي قادرة على ان تنفذ هذا السكين بيدها فطلق هل يقع الطلاق او لا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 وهكذا جميع الأحكام لا تتبع المكره وذكرنا الدليل لهذا أما آخر سورة النحل وهي موضع لدرسنا الآن فهي قول الله تعالى أجع إلى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الخطاب في قول أجع لمن للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقيل إن الخطاب لكل من يصح ان يتوجه اليه الخطاب النبي عليه الصلاه والسلام وغيره لأن القرآن نزل للأمة جميعا فإذا قال الله أدعو فالخطاب لكل مؤمن أن يدعو إلى الله واعلم أن الخطاب الموجه بمثل هذه الصيغه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون في السياق ما يدل على العموم والقسم الثاني أن يكون جليل على الخصوص والقسم الثالث أن لا يكون فيه دليل لهذا ولا لهذا الأقسام كم الأخ نعم العموم نعم نعم بارك الله فيك تمام مثال الأول قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فهنا وجه الخطاب اولا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قيل ثم قال إذا طلقتم وخطاب هنا للعموم بدليل الجمع وعلى هذا فيكون الخطاب الموجه لرسول عليه الصلاة والسلام له وللأمة بالنص يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الثاني ان يكون هناك دليل على الخصوص فهنا يختص الحكم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثال يا اي نعم, نعم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ومثل قوله تعالى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الى اخر السورة فهذا يختص بالرسول عليه الصلاه والسلام القسم الثالث القسم الثالث ما يكون لا دليل فيه لهذا ولا لهذا مثل هذه الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك هل هو موجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وحده او لكل من يصح خطابه على قولي واعلم ان الخلاف شبيه باللفظ في هذه المسألة لان الذين يقولون انه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يقولون ان امته يشملها الحكم باعتبار الأسوة بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فإذا قال قائل ما الأصل الخصوصية أم, أم العموم من يعرف الأصل العموم ولهذا لما أراد الله عز وجل الخصوصية نص عليها فقال يا أيها النبي إنا أحلنا لك أزواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت ينينك مما الماء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها فما هو الدليل على أخصوص أخ ماذا الدليل إن أراد النبي أن يعني أباح الله له أن يتزوج بالهبة أكمل أكمل الآية عشان هذا إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين طارق الله فيه إذن هذا يدل على أن الله تعالى أو على أنه إذا لم يدل دليل على أن الحكم خاص برسول وجب التعميم وجب التعميم وخذها قاعدة كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ثابت للأمة إلا بدليل طيب وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى أدعو الى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى أدعو الى سبيل ربك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 أنه موصل إلى الله والوجه الثاني أنه هو الذي شرع لعباده وبينه لهم حتى يصل إلى الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك هنا إذا تأملنا كلمة السبيل وجدنا أنها تضاف أحيانا إلى الله كما في هذه الآية وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومن جهنم الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وساءت مصيره فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين فكيف نجمع بين الآيتين مرة يضاف الى الله ومرة يضاف إلى المؤمنين يقول. الجمع في هذا بينهما سهل اضيف الى المؤمنين لانهم هم السالكون له واضيف الى الله لانه شرعه وموصل اليه ومثل ذلك كلمه الصراط وانك لا تدعو الى صراط مستقيم صراط الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فمره فين أضاف الصراط إلى الله ومره فين أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم فكيف نجمع سؤال طيب السرح فضل أضيف إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين استلكوه أضيف إلى الله لأنه شرعه. والموصل والموصل إليه ادعو إلى سبيل ربك في هذا جنيع على وجوب الإخلاص أن تدعو إلى سبيل الله هذا إخلاص وذلك لأن الدعاة لهم إرادات لهم إرادات من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما انتقاما من المدعو او انتصارا لرأيه هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو او انتصارا لرأيه هل يكون داعيا الى الله او الى سبيل الله لا يوجد اناس الان يدعون الى الله سبحانه وتعالى لكن يريدون ان ينصروا قولهم ولذلك يصعب عليهم جدا ان يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق لأنهم يريدون ان يكون الكلام لهم او السلطه في الرأي لهم وهذا لا شك مجانب للاخلاص تماما هذا يدعو الى الهوى وليس يدعو الى الهدى انسان اخر يدعو انتقاما من الشخص هذا ايضا غلط الواجب ان تدعو الى الله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 أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصل حينئذ يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو الى الله لابد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو وإلا فلا يجوز أن يتكلم لابد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى اهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب لماذا أخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء لان خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل خطاب العالم لابد ان يكون عندك قدرة على مجادلته اذ ان العالم الذي كان على باطل لا يمكن ان يقبل او يستقبل الدعوة بسهولة لان عنده علما فتجد عندما تدعو الحق يجادل يجادل لإبطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه فلا بد أن تعلم لو أنك أردت أن تدوى نصرانيا إلى الدين الإسلامي يحتاج أن تعرف أنه نصراني وأن عقيدته التثنيت مثلا يقول إن الله فعله ثلاثة فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل وإلا له زند وهزيمة الداعي الى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة ليست مصيبة عليه وحده بل مصيبة على ما على إليه من الدين فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو انظروا إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فجلس هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي ركعتين قبل أن يعلم حاله من يعرف فضل أسألك هل دعاه قبل أن يعلم بحاله أو لم يدعوه حتى علم بحاله لم يدعه حتى علم بحاله بين وجد ذلك الرجل جلس لما دخل جلس فقال له أصليت قال لا قال قل فصلي ركعتين. بارك الله فيك أسأل. وجدت إنسانا يأكل في رمضان هنا في المدينة هل تنكر عليه من أول أمر لا نعم كيف إذا كان وجدت الإنسان يأكل في النهار في النهار رمضان في المدينة تسلق عن إيش أحسنت بارك الله فيك يعني لا أنكر عليه حتى أقول أمسافر أنت أو أنت ممن من يحلل الفطر لكن لو وجدت شخصا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد وانه لا عذر له في الفطر فحينئذ انكر عليه اذكره لعله نسي وعجبا من بعض العامه يقولون اذا رايت انسانا ياكل في رمضان فلا تذكره الا تذكره. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اعطاه الله ثقاه ما دام الله اطعم وسقاها لا تحرمه لا تدعزقه خليه ياكل يشرب وهذا غلط الواجب ان يذكر المؤمن اخاه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا نسيت إيش تم في صلاتي قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني فيجب على المؤمن أن يذكر أخاه وهذا من باب التعاون على الفري والتقوى أما قول هذا رزق سقه الله إليه دعه يأكل ويشرب هذا غلط ادعو إلى سبيل ربه قلنا لابد أن يكون عالما بما يدعو إليه وثانيا عالما أن يكون عالما بحال المدعو ليكون على بصيره كيف يدعو. يقول الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي هي أحسن هذه ثلاثه اوصاف للدعوه هل هي اوصاف مقتمله او اوصاف مترتبه يعني بعضها في حال وبعضها في حال او هي مقتمله يعني تدعو بحكمه وموعظه ومجادله الجواب الحال يقتضي ان تكون مرتبه اولا بالحكمه وبيان حق ودليله من الكتاب والسنه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 ومن يعطى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا لو رأيت رجلا يستغيث بصاحب قبر يا سيدي يا مولاي يا ولي الله اغثني مثلا أو ما اشبه ذلك يستغيث بصاحب القبر نحن نعلم أن الاستغاثة بصاحب القبر شرك أكبر مخرج عن الملة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 هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا أخي تعال استغيث بالله أو لا تقول يا أخي نعم من باب الدعوة هو كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مخرج على أبدا هذا إذا كان ينتصر بالإسلام فإذا يصرح أن تقول يا أخي باعتبار أنه يرى نفسه مسلما وان شئت فقل يا أخي باعتبار آخر باعتبار آخر وهو أنه باعتبار ما يكون طيب وان شئت فقل يا رجل وتسلم من هذه الإشكال استغيث بالله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام واصحابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستجابة مرتب على الاستغاثة والفاتة على الترتيب والتعقيد استغث بالله حتى يستجيب لك وربك على كل شيء قدير وهذا المخلوق الذي أنت الآن تستغيث به هو ميت هامد. ربما تكون الأرض اكلته ولم يبقى من جسده إلا عجب الزنب ولا ينفعه طيب ثم تراغبه في التوحيد أترون أن هذا يقبل أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرمه راهز الجنة أو, ي... أو الثاني هو الذي يقبل يعني الذين وبخته وأنكرت عليه بشدة هذا لا يقبل في الغالب لكن من أتيته بلطف وموعظه حسنه قبل الموعظه الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية بمعنى هل أنت سوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع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 إذن هؤلاء الذين يدونه من دون الله لا يستجيبون لهم اطلاقا لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد وصل كفيه لا يمكن أن ينال معا المرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل بالموعظه الحسنة ولم يفعل نأتي إلى المجادلة لأن الذي لا يقبل بالموعظه سوف يجادل سوف يجادل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 قال رجل انا احي واميت فاذا كان ربك يميت فانا احي واميت اذا انا رب كربك فقال له ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب جادله بايه ودتي احسن جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه ولهذا قال فبرئت الذي كفر الأول رد على إبراهيم لما قال إبراهيم ربي الذي يرحميه اتجادا قال أنا وحي وعميت هل هذه دعوة منه أنه يرحميه وعميت أو أنه منزل على حال من الأحوال نعم الظاهر أنه منزل على حال من الأحوال الأحوال هو أنه يؤتى إليه بالرجل الذي يستحق القتل فلا يقتله ويدعي أن هذا إحياء وليس إحياء في الواقع الرجل حي من قبل أو يؤتى إليه بالرجل لا يسحق القتل فيقتله فيقول هذا إماته وهذا غير صحيح هذا ليس إماته لكنه فعل سبب يقتضي الموت ولو شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يموت الم تعلم أن الدجال يأتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله فيقطعه قطعتين يقطعه قطعتين وينشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل من الذي يحيى الله عز وجل فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء إنه أراد بقوله أنا أنحي واميت أنه يؤتى إليه بالرجل لا يسحق القاتل فيقتله وادعى أن هذا يماته ويؤتى إليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عن القتل وادعى أن هذا إحياء وقيل إن هذه دعوا منه وليس يريد أن, أن ينزلها على حال من الأحوال يعني ادعى أنه يحيي وميت وعلى كل فابراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا عدل عنه إلى أمر لا يمكن أن يتخلص منه وهو إيش؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هل يمكن أن يدعي أنه ياتي بها من المغرب لا يمكن لأن هذا أمر معلوم بالبداية فبهة الذي كفر والله لا يهد في القمى الظالمين ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لافحام الخصم لا يتابعه لأن ربما إذا تابعته ساعد بك جبل لا تستطيع رقية لكن إيتي بأمر لا يتخلص منه وعدل عن, عن جوابه الذي اواز الشبهة فيه حتى تقضي عليه نمائين المهم اذا حالنا بالنسبه لدعوة الناس تنقسم الى من يعرف فضل الاول الاول الدعوة بالحكمة والثاني اذا لم يقتنع نعظه في ترهيب وترهيب والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن في أمر رابع لم يذكر في هذه الآية وهي إذا كان ظالما إذا كان ظالما فإننا نجالده نجادله ولا نجادله بقول الله تبارك وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا الا الذين ظلموا منهم هؤلاء لا نجادلهم بالتي احسن بل نجاردهم بالسيف لانهم معاندون فصارت فصار اقسام إذن اربعه ثلاثه ذكرت في, نسق في آية واحده والرابع في آية اخرى نسال الله تعالى ان يغنوا اياكم من دعاه الحق وانصاره وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب وانني ادعو إخوان الداعين الى الله ان يستعملوا الاسهل والايسر ولهذا كان رسول يبعث الناس للدعوه الحق ويقول يسروا إيش ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فكل شيء يراقب الناس يراقب الناس في في, في الحق اتبع فأنت على خير والآن إلى الأسئلة حتى ترتفع الشمس قدرون كلام الآن كم لها طلعت الضرع الضرعين إذن ارتفعت قدرون طيب نأخذ ربع ساعة ربع ساعة نشوف نشوف. طيب، فضّل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد محمد, محمد الله. وعلى آله. يقول السائل ضيلة الشيخ تكلمتم من البارحة جزاك الله خيرا عن الجمع والقصر في السفر. وسؤالي أنني, أنني كنت مسافرا راجع من. أنني. أنني سؤالي أنني. لأنه.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 فعليه الان ان يعيد صلاه الظهر اربعه وصلاه العصر اربعه لانه لما وصل الى بلد انتهى السبب الذي يبيح الجمع ويطلب فيه القصر اما اذا كان ليس من اهل المدينه ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر الركعتين والعصر ركعتين مجموعتين نعم جزاكم الله خيرا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 فانها تفسد الدوره العاديه وتوجب انحطاط قوه المراه وربما تؤثر على الرحم وربما تؤثر على الجنين ان قدر ان تحمل هذه واحده ثانيا لا تستعمل حبوب لان المطلوب من هذه الامه تكثير النسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود الولود يعني كثيره الولادة وإذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم فلا ينبغي أن نعدل عما يغبه الرسول عليه الصلاة والسلام وعما كون المرأة تتأذى بالحمل فهذا أمر الأخر أجل وش اللي لا, لا يفعل تتأذى المرأة بالحمل السريح. ما لا تقول طيب السريح. تأذي المرأة في الحامل أمر طبيعي يقول الله عز وجل ووصلنا الإنسان بولده حملة أمه وهنا على وهم وقال تعالى في الآية الثانية حملة أمه كرها ووضعته كرها هذا أمر لا بد منه هل يمكن يكون في بطن المرأة ولد يكبر وينمو بدون أن تتعب هذا شيء مستحيل خلاف الفطرة فلا بد من الوهن لا بد من الوهن من, الضعف من الكر ولكن مبشر المرأة أنه لا يصيبها من هذا الحمل تعب أو كسل أو خمول أو ضعف الا أثيبت عليه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل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 فلا يحل له أن يكلها زوجته على اكل الحبوب كما يفعل بعض الصفهاء من الشباب المتزوجين يقول رطيها حبوبا حتى تبقى سنة أو سنتين ولم تحمل هذا غلط ولا يحل له أن يكلها عليه على أخل الحبوب ولا يلزمها أن تطيعه أيضا لو قال كل الحبوب قالت لا فلها ذلك لأن له حق في الولادة ولهذا حرم العلماء على الرجل أن يعزل عن زوجته إلا برضاها أتعرفون العزل غير المتزوج لا يعرف العزل الظاهر والمتزوج يعرفه وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قرب أنزاله نزع من من الجماء حتى يكون الماء خارج.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 لأنه لا حقا في الولد بعض النساء لا يتزوج إلا من أجل الولد إذا استفدم الجواب حتى لا يبتعد لا يجوز للزوج أن يكره زوجته على أكل حبوب منع الحمل ولا يلزمها أن تطيعه هذه واحد ثانيا لا نشير على الزوج ولا على الزوجة بتناول هذه الحبوب لما فيها من الإضرار وأما التأذي بالحمل فهذا أمر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 من التشبه وأما ما لا يشبه بنطنون الرجال فإنه وسيله قريبة إلى هدك حرمة العورة لأن البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخذين والعجيزه والساق وربما كان اليوم واسعا فضفاضا لا يصف كثيرا وبعد أيام قليلة تستعمل النساء ما كان ضيقا وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكانها عاريه يقول بعض الناس اذا لبست هذا عند زوجها ما في ما في البيت احد او في غرفه النوم الجو اذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو ايش حرام اذا كان لا يشبه فلماذا تلبس عند زوجها ايش الفائدة اليس يجوز ان تتعرى امام زوجها لا يجوز وكونها متعريه ادعى للشهوه اذا كان اذا تريد هذا ولذلك من من وحي الشيطان ان يزين للنساء لبس البنطلون بالرغم مامور بالتستر والحشمه والبعد عن مواضع الفتنه نعم جزاكم الله خيرا وسائل يقول ما حكم زياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء يرى بعض العلماء ان زياره قبر النبي زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزه ويقول انها ليست زياره في الواقع لان بين المراه اذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز جدران متعددة فهي في الواقع لم تزور وإن سمت ذلك, ذلك زياره، ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعض العلماء إنها لا تزور قبر النبي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور وهذه زيارة عرفا وإن لم تكن زيارة حقيقه فهي عرفا زيارة ثم إن نقول الأمر فيه شبهه وما دام فيه شبهه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات إيش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه ثم يقول للمرأة أبشري أنت إذا سلمت على رسول صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المسجد ولو في أقصى مكان في الأرض فإن تسليمه يب... تسليمك عليه يبلغ ولا حاجة أن تقف على القبر ونقول ايضا كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم خمس مرات على الأقل أو أكثر أكثر يعني بعض الصلوات فيها تشهدان فيكون مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحد فيها تشهدان نعم إذن خمسة وأربعة تسعة تسعة مرات يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم فرضا فلا حاجة إذا ان تتكلف المرأة حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع الشبهه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 والذين في مكة وفي غيرها من البلاد ما يسمعه الرسول حتى في حياته إذا ليس خطابا مباشرا لكن قال الشيخ السلام بمتنين رحمه الله إنه جاء بصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أمامه يقول السلام عليك وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر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 وابن مسعود رضي الله عنه ما علمي وفقه ليس معصوما ولا احد معصوم يتكلم في الشريعه من الخطا ابدا الا الرسول عليه الصلاه والسلام ابن مسعود رضي الله عنه جاء رجل استفتى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في مساله فرضيه ونقولها لكم الان ونسالكم عنها لنعلم هل تفتون بقول ابي موسى او بقول ابن مسعود توفي رجل عن بنت وبنت ابن وقت شقيقة بنت وبنت ابن شقيقة من يقسمها لنا؟ تصبر من يقسمها واحد ما في له واحد جماعة من هذا الجمع الكثير فضل قم نعم. نعم. الشقيقه الشقيقة. إيش نسوي فيها؟ أسفرح. نعم. له تعصيبا. بارك الله فيك. طيب. هذا قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ابو موسى الأشعري قال للبنت النصف وما بقيت للاخت لكنه رضي الله عنه قال واتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له انه استتاب ابو موسى الأشعري في هذا المساله وقال للبنت النصف وما بقيت للاخت واتي ابن مسعود فسيوافقنا فسيوافقني على ذلك فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت اذا وما انا من المبتدعين يعني لو وافقت لكنت ضالا وما انا من المهتدين لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النص ولبنت الابن السود استكملها تدخلتين وما بقي فللاخت عرفتم ابو موسى قاله عن اجتهاد وفق الصواب أو لا حجيب وجمال لم يوفق وفضل الله ياتي من يشاء ابن مسعود رضي الله عنه وفق الصواب مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعني ان ابن مسعود رضي الله عنه اذا اخطا في مسألة يعني كل قضايا خطأ ابدا المسعود من افقه الصحابة واكثرهم فتوى رضي الله عنه نعم يزاكم الله خيرا يقول أفتون مأجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجره بحيث أن نبلغ للشقق الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة بل يكون على دفعات, دفع دفع دفعات المرتين أو الثلاث. نعم كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئا فشيئا إن, إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد مثال ذلك رجل اجر هذه الشقة بعشرة الاف تمت السنة فقبض عشرة الاف هنا يزكيها لماذا لانه تم عليها الحول ورجل اخر اجر شقة بعشرة الثلاث مقدمة يعني يسلمها المستأجر عند العقد فأخذ عشرة الثلاث يعني صاحب الشقة ثم أنفقها أنفقها على أهله أو على تعميل الشقة أو غير ذلك هل فيها زكاة العشرة لا لماذا لأنه لم يحل عليها الحول ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها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 لأن الفضل هو الزيادة طيب بعت دينارا ذهبا بدينارين هذا نقدل يدا بيد هذا ايش هذا ربا فضل طيب بعت دينارا بدينار ولم تقبض هذا نسيئة بعت دينارا بدينارين ولم تقبض لا خطا بعت دينارا بدينار بدينارين ولم تقتل أحسنت. فيه في في الاثنين الفضل والنسياء الفضل للزيادة والنسياء للتأخير. هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ذنب النسيء. وعلى هذا فإذا قدرنا أن الجنيه السوداني يساوي ثلاثة ريالات مثلا وأنا لا أعرف السعر لا يقول السوداني أنت وهنت و... نقدنا يعني الريال السعودي في ثلاثة جنيه أي هم أغلب الريال طيب عشرة ريالات السعودية خمسين جنيه كذا هذا سعرها في السوق فجاء إنسان محتاج إلى جنهات سودانية وقال أعطني بالعشرة أربعين لا خمسين يجوز أو لا يجوز أيهم أغلى الرياض طيب عشرة الرياض سعودية خمسين جنيه كذا هذا سعرات السوق فجاء إنسان محتاج إلى جنهات سودانية وقال أعطني بالعشرة أربعين لا خمسين يجوز أو لا يجوز يجوز لأن ربا الفضل لا يدخل في باب النقود هذه لكن أعطني خمسين في عشرة ولكن مع تأخير القفض هذا لا يجوز لأن ربا النسيئة يجدي في هذه النقود الدليل أنه لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فابيعوا كيف شئتم بشرط إذا كان يدا بيد على هذا نقول للأخ الذي باع نقودا سعودية بنقود سودانيه لا بد من التقابض اذا كانت الدوله تمنع من خروج ذلك فهل يمكن مثلا ان يعطيه الان زياره سعوديه ويحيلها على بنك هناك وعند وصول الحواله الى المستحق يتفق مع البنك على شراء الجنيه السوداني بما يساويه هناك يقول بعض الناس انا لا ادري يقول هذا ايضا لا يمكن فاذا كان لا يمكن فمن اجل الضروره نقول لا باس ان تسلم درهم سعودي وتأخذ ايورها هناك جنيهات سودانية سودانيه للضروره نعم في السنوات الاخيره سائل يقول هل كل من بدل الشرع وتحاكم الى القوانين الوضعيه هل هو كافر الواقع ان هذه مساله دقيقه ولا يمكن ان نفتي بها فتوى عامه في مثل هذا المجلس لانه ربما يفهمها بعض الناس على غير الصواب ثم يذهب يكفر كل انسان حتى وان لم يكن كافرا وحينئذ تقوم الفتن بين الناس ويكون التكفير سهلا على المرء حتى لو ان القاضي مع التزامي بحكم الشرع حكم في مسألة في خلاف الشرع قال خلاص هذا حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مباح الدم والمال ما يصير هذا هذه المسألة لا يمكن الفتوى فيها على سبيل العموم في مثل هذا المجلس لأن الناس أحيانا يكمون الجواب خطأا فنستميح الأسبائل العذر في عدم الفتوى فيها نعم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 شخص رمى الجمره الاولى في الحج وكان الزحام شديدا فلم تسقط في الحوض فهل يعيد الرمي يعني الان يعيده نعم مو صيلا في اي نعم إذا اذا رمى الانسان الجمره فله خمس حالات وارجو الانتباه الحاله الاولى ان يعلم سقوطها في الحوض الحاله الثانيه ان يعلم انها لم تسقط في الحوض الحاله الثالثه ان يغلب على ظنه انها سقطت في الحوض الرابعه ان يغلب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض الخامسه ان يتردد ما في الترجيح هذه خمس حالات ولا تخرج الحال عن هذه الخمس فاذا علم انها لم تسقط في الحوض فما الحكم قم نعيده تمام اسرع واذا علم انها سقطت في الحوض فما الحكم قم نعيده ام طيب هل يمكن ان يعلم انها سقطت في الحوض نعم نعم يمكن يمكن يعني ي, ي, ي, يمشي حتى يقف على الحوض فيتلقى الناس في الحوض تمام الحاله الثالثه غالبا على ظنها ظنه لم تسقط في الحوض يعني رمى الجمرات وغلب على ظنها لم تسقط في الحوض يعيدها بارك الله فيه افتح الرابعه غالب على ظنه انها سقطت في الحوض تزيون طيب طيب. الحال الخامسة تردد قل يا أن يعني لم يترجح عنده انها سقطت في الحوض ولا انها خارج الحوض نعيده تمام لان الاصل عدم الثقوب في الحوض فصار يعيدها في احوال ثلاث اذا علم انها لم تسقط في الحوض واذا غلب على ظنه انها لم تسقط واذا تردد ولا يعيد في حالي اذا علم انها سقطت في الحوض واذا غلب على ظنه انها سقطت في الحوض طيب نقول لهذا الاخ اذا كان يغلب على ظنك وأن تواقف في المرمى أنها سقطت في الحوض فقد أجزأت ولكن لو طرا عليك الشك بعد مفارقة المكان فلا عبره بذلك أحيانا الإنسان يرمي الجمرات من بعد وحين وقوفه في المرمى يغلب على ظنه انها وقعت فيه لكن بعد أن يفارق المكان ياتيه الشيطان يقول ما سقطت في الحوض فلا تزئك ثم يبقى معالجا معالج لنفسه فهنا نقول لا يضرك الشك الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر وهذه قاعدة مهمة جدا الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر في العبادة بعض الناس إذا انتهى من الصلاة والسلام جاءه الشيطان ما قرأت فاتحة ما سجدت للمرة يطرح الشك هنا لأن الشك بعد فراغ العبادة ايه لا أثر له وفي ذلك بيت يقول فيه الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر حظتمها أوعيده والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر وهيدا حفظته مو الثالثه والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا الى الشكوك تكثر لا لا ازيد على هذا من من حفظ انكسر البيت وهكذا الى الشكوك تكثر طيب كثير من الناس أيضا كثير الشكوك لا يكاد يفعل عبادة إلا شك هذا أيضا يطرح الشك ولا ترتي لأن هذا و... وسواه ببراً. جزاكم الله خيرا سائل يقول ما الحكم في رجل يعمل لدى رجل آخر واشترط عليه الثاني أن لا يعمل عند غيره ودوامه ثمان ساعات فهل لو عمل في وقت فراغه يكون مقصرا في ذلك الشرط إذا كان بهذا الشرط حين العقد وجب عليه الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين الا شرطا حل حراما او حرم حلالا واذا كانها وهذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما فهو صحيح وإذا كان صحيحا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 لأن وقت الفراغ لا, لا, لا, لا أقصر عليك بشيء فإذا كان هو الذي ارتضى لنفسه هذا الشرط والتزم به فإنه يجب عليه أن يوفي به نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول أنا رجل قلت لزوجتي لا تذهبي إلى ذلك البيت فذهبت فقلت والله إن ذهبت فأنت طالق فهل يتم هذا الطلاق نعم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 فإذا وجد الشرط وقع وقع المشروط واختار الشيخ زايد من تاني رحمه الله أنه إن أراد الطلاق طلقت وإن أراد تأكيد المنع وتهديد المرأة فإنها لا تطلق لكن عليه كفاره يمين ومختاره الشيخ رحمه الله فهو الصواب إن شاء الله لكن مع ذلك ننصح جميع اخواننا المسلمين ان يبتعدوا عن هذا القول لانكم كما ترون الان اكثر الامه وجميع الائمه يرون ان الطلاق يقع ويكون جماع هذا الرجل لزوجته جماعا محرما لأنها طالق ما لم ينوي الرجعه اذا كان له الرجوع فالمثل الخطير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم جزاكم الله قال <تصفيق> يقول يوجد ما يسمى بالافراح الاسلامية وفيها يتأخر النساء او يرجعون الى بيوتهم عند الساعة الرابعة فجرا فهل هذه افراح الاسلامية نعم هي أفرح اسلامية إذا لم يكن فيها محرم إذا كانت الأغاني نزيهه وكان الطرب بالجف فقط فلا بأس بذلك وهذه ليست مسألة جائمة حتى نقول إن الانسان يرق نفسه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يبقى متهجدا كل الليل نقول هذه مسألة طارئة فالناطق نفوسه حظها من الفرح بشرط ان لا يتضمن ذلك وقوعا في محرم نعم جزاكم الله خير سائل يسأل عن الدعوة وهي اطال الله عمرك حيث انه وقال له بعض الناس ان هذا دعاء لا يستجاب نعم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 من طال عمره وساء عمله قد يكون طول بقاء الرجل شرا من من موته لهذا ينبغي ان تقول اطال الله عمرك في طاعته نعم جزاكم الله خيرا يسأل كثير من الاخوان عن حكم الصلاة نعم يسأل كثير من الاخران دقائق دقائق أقل الجنب ثلاث يا أخي. ثقة. نعم. يصل كثير من الأخاء الإخوان عن حكم صلاة الفريضة مستقبلا الحجرة النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> إذا صلى الفريضة أو النافلة مستقبلا الحجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقبلة عن يمينه أو عن يساره أو خلف ظهره فصلت وغصيها. فمن هذا؟ تصورتموه إذا اذا استقبل الحجره في صلاته نافله او فريضه والقبلة عن يساره او يمينه او خلف ظهره فصلاته غير صحيحه. فمن صحيح هذا؟ ليش؟ لانه لم يستقبل القبلة وان استقبل الحجره وهو مستقبل القبلة اي ان الحجره كانت بينه وبين يدي كانت بينه وبين القبلة فصلاة صحيحه فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور قلنا إن قصد الرجل وتعمد أن يكون مصليا إلى قبل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فقد وقع فيما نهى عنه الرسول وأما إذا لم يقصد لا تصادف أن أنه مكانه الصف في هذا المكان الذي تكون الحجره بينه وبين القبله فهذا لا بعث به نعم <تصفيق> نعم كله معلنا يقول السائل هل لكم درس آخر غير هذا الدرس نعم إن شاء الله درس بعد المغرب والمكان في مكان الشيخ ابو بكر الزائد إن شاء الله تعالى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 انا ادعوكم الى هذا سواء في مجلسنا او مجلس غيرنا احرصوا على القواعد القواعد المهمة معك ورقة نجيب على هذا ما في مانا بسرط ان لا تحتجوا به مرة ثانية نعم ورد هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سلناه الجنة لصلى الله نجعنا منهم امين انه يدخلون الجنة على صورة يوسف بن عقود وقو عمر عيسى بن مريم وطول آدم ستين ذراع. سؤال: ذراع من ذراع الرسول أو ذراع آدم أو ذراع المثلث؟ لا لا، ذراع المعهود هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما بين المرفق ورؤوس الاصابع هذا الذراع. يعني مثلا الآن نبدأ من هنا إلى اطراف الاصابع هذا الذراع. فطولهم ستون ذراعًا، وهم على. 21 ابناء 33 سنه ولا تزيد الاعمار في زياده السنوات لان في الجنه ما في ما في موت هم دائما ابناء 33 سنه الى ما لا نهايه له اللهم جل منهم اللهم نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل والحمد لله رب العالمين